بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه كلمة مختصرة ألقاها فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان في بإحدى المجالس العامة حتى فيها على الجهاد وعلى نصرة المسلمين في فلسطين وفغانستان وفي الشيشان ودعا في ذلك إلى جهاد الصليبيين وبين ما عبد الله من الثواب للمجاهدين وختم الشريط بثناء على قائد ثامر سويلم المعروف بخطاب فايلا نادة هذا الشريط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبهما بعد فإن الدين الإسلامية لا يتحقق في أنفس المسلمين ولا في واقع الناس إلا بإقامة الجهاد في سبيل الله بجميع أنواعه ولا ينقبع شر المسدين في الأرض إلا بقوة ترهبهم وجهاد يكسر شوكتهم ولولا الجهاد لفسدت الأرض وهدمت المساجد والصراع بين الحق والباطل سنة كارية ودائما أهل الباطل أكثر عددا من أهل الحق ولا يتأتى هزيمة هؤلاء وكف شرهم إلا بالجهاد وكثير من الناس لا ينقذون للحق بدون قوة تحملهم على ذلك والجهاد في سبيل الله ما ظن إلى يوم القيامة وهو طريق عز الأمة ونصرها ومهما وضعت من العوائق أمام امتداده، ومهما سعى أعداء الإسلام جاهدين في محاربته وطمس معالمه وأذية أهله ومطاردتهم وبهتهم ورميهم بالنقائص والعيوب ووصلهم بالغلو والتطرف والإرهاب فلن يقف مدده وسوف يظهر نوره ويمتد أثره ويبقى ما بقي الليل والنهار بعز عزيز أو بذل دليل والأمر إما نصر أو شهادة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيحه الدجال رواه ابو داوود من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم و جاء في صحيح مسلم من طريق محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه اصابه من المسلمين حتى تقوم الساعة وروا مسلم في صحيحه من طريق يزيد ابن ابي حبيب حدثني عبد الرحمن بن شماسة النهري عن عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال عصابة من امتي يقاتلون على امر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك ومن مظاهر قوة السلف وعزهم قيام الجهاد في سبيل الله والطريق الذي منه تتثنم الأمة الإسلامية مكانتها وعزها وتستعيد هيبتها وكل تربية قامت بدون روح الجهاد وبدون ربط حاضر هذه الأمة بماضية فيتربية ضعيفة مهما كانت جهود أصحابها ومهما كانت نواياهم وحين أحمل أواخر هذه الأمة الإسلامية سبب عزهم وأساس منعتهم أذلهم الله وصلط عليهم الأعداء ونحن حين نمنح الدين نفوسنا ونعود إلى ديننا ونبحث عن أسباب عز أوائلنا ونعمل به ونصدع به في دنيا الواقع فإن النصر حليفنا والعز شعارنا وفي عصرنا الحاضر بدأت يقضة هذه الأمة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 وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فهل من مشمر للجهاد وهل من نفير إلى ذوي الكفر والعناد فإن من أعظم الخذلان أن ترى جنود الرحمن وعساكر الإيمان يقاتلون اليهود والنصارى من الروس والأمريكان وأنت مع الخوالف لا تجاهد بنفسك مع القدرة والحاجة إليك وتبخل بمالك قال تعالى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 جعل الله الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين واموالهم فقال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علي حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقدم الله الذين يدعون إلى الجهاد ويقعدون مع القاعدين ويتخلفون عن نصرة إخوانهم والذب عن حرماتهم وأعراضهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقال تعالى فَاقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُصْطَعِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا وَهَذَا أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْفَهَادِ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 فإنه يجب على من قرب من العلو من أهل البلاد الأخرى مناصرة إخوانهم وصد عدوان الكافرين ولا يسقط الوجوب عن المسلمين حتى يطرد العدو من بلاد المسلمين ولا يجب في هذا القتال إذن الحاكم ولا ولفسيما إذا كان الحاكم خائنا لدينه معطلا لحدود الله والجهاد المتعين والعلماء لا يختلفون أن أعظم مهمة للحكام هي إقامة شرع الله وجهاد الكفار والمرتدين ونصة الإسلام والمسلمين في العالم كله وإذا لم يفعلوا ذلك فما هي مهمتهم إذن فما أحوج الأمة إلى علماء صد يحاسبون الحكامة ويمترون عليهم سوء أفعال وقبيحة تصرفات؟ وما أحوج الأمة إلى رجال صادقين يستفرغون جهدهم ويسخرون أوقاتهم في قتال الكفار وصد عدوانهم ويبحثون عن الشهادة كبحث الذين كفروا عن الحياة ومن في هذا الجهاد مقبلا غير مدبر شهيد في سبيل الله تعالى فقد جاء في صحيح مسلم من طريق ثواله النبي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في طاعوني فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد وقد دلت الاحاديث المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم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 لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. رواه مسلم من طريق صغير بن صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري ومعناه من حديث ابي حصين عن ذكوان عن ابي هريرة رضي الله عنه. وجاء في الصهيحين من طريق الزوري قال حدثني عطاء ابن يزيد الليذي ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله. أي الناس افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قالوا ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يتق الله ويدعو الناس نفرف وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل رواه البخاري ومسلم طريق عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنفس رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيه إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرفع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى رواه البخاري من طريق يبي اسحاق عن حميد عن أنس ورواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمنى نبي الله سليمان كثرة الأولاد ليكونوا فرسانا يجاهدون في سبيل الله جاء هذا في الصحيحين والجهاد نوعا جهاد طلب وهو قصد الكفار وغزوهم في ديارهم ولو لم يحصل منهم أي عدوان ليدخلوا في السلم كافة أو يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون وهذا نص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ولا يمنع من هذا الجهاد إلا الأضرار الراجعة أو العجز والضعف ويرجع في هذا إلى أهل العلم والصدق ولا يلتمس هذا الأمر عندما من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا أو المنازمين والمرجفين في الأرض والهدف الاكبر من هذا الجهاد هو اعلاء كلمة الله ونصر دينه واذلال الكفر واهله والنوع الثاني جهاد دفع العدو عن بلاد المسلمين وهذا واجب بالاجماع ولا يصد عنه الا جاهل او منافق فهو واجب في فلسطين والشيشان وافغانستان والكليبين وبلاد كثيرة فقد تواصل دول الكفر امريكا على حرب الاسلام والمسلمين وقتل قادتهم ونشر الفساد بينهم والحصار على بعض بلدانهم. فقد صرح الرئيس الامريكي بوش في مؤتمر صحفي ان هذه الحملة صليبية. وهذا التحالف الصليبي بحاجة الى مواجهة كبرى وجهود متواصلة ونكير عام. فلا يعذر احد بالتخلف عن مواجهته. كلٌ على قدر طاقته. فهذا بنفسه حيث الحاجة اليه وذات بماله ولسانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهد المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. رواه ابو داود والنساء من طريق حمدٍ عن حميد عن انسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واقل شيء يبذل في هذه المواجهة والحرب الصليبية الدعاء لحزب الله المؤمنين. وعباد الله المجاهدين. والاجتهاد في ذلك وتحري أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر وفي السجود وبين الأذان والإقامة والقدوس في الصلاوات الخمس يدعى المصلعين من المؤمنين واستنصروا بالله على الكافرين من اليهود الغاصبين والنصارى المعتدين قال أبو هريرة رضي الله عنه لو قربنا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعنوا الكفار رواه البخاري في صحيحه ومسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن ابن سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ولا يجب اذن الحاكم في القنوت في المساب لانه لا دليل على ذلك ومثل ذلك لو منع من اداء السنن الرواتب فانه لا يطاع فان الطاعة بالمعروف هذا ليس من المعروف في شيء وقد بوليت الأمة بحكام يعقلون الحدود ويمنعون من الجهاد في سبيل الله والقنوط في الصلاوات الخمس وعلماء يبررون هذه المواقف المخزية ويعلقون تخاذلهم عن نصرة الإسلام والمسلمين بالسمع والطاعة للحكام في المنشط والمكفى وهذا حديث في غير محله فقد أجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تجوز طاعته وإن واجب العلماء الوقوف في وجه الباطن والزحف الضلال وعليهم روح الجهاد في الأمة وقيادتها في رفع هذه الراية والتسابق في حلقة ذلك فهم ورفض الأنبياء وحملة الشرع ومن اعلى الناس بحكم الجهاد وفضله وما عد الله من التواب للمجاهدين فهذا وقت التضحيات ونصرة المسلمين وجهاد الكافرين والصليبيين وهذا هو الطريق الموصل الى الشهادة ومرضاة الله وجنته فهذا عمير بن حمام الانصاري حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا الى جنة عرضوا السماوات والارض قال عمير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 انا حيث حتى آكل تمراتي هذه انها لحياة طويلة. قال فرنا بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم في صحيحه من طرق عن هاشم بن القاسم قال حدّدنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وجاء في صحيح مسلم من طريق أبو العز بن بحازم. عن ابيه عن بعجته عن ابي هراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة او فزعة طار عليه يبتغي القتل او الموتى مضانة او رجل في غنيمة في راس شعفة من هذا آل الشعف او بطن واد من هذه الاودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس الا في خير. وكثير هم اولئك. الذي يتمثلت فيهم هذه الحقيقة. وهذه العبودية فكانوا يبحثون عن الشهادة حين كان غيرهم يبحث عن الحياة وملذاتها. دعنا نسافر في دروب ولنا من الهمم العظيمة زادوا معادنا النصر مبين فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد دعنا نموت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهدى ميلاد لا تعجب لا تعجب فحياة المجاهدين كلها عجائب وقد كان شعار القوم قلت ورب الكعبة قال تمامة بن عبد الله بن بأنس سمعت وأناس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام ابن ملحان وكان خاله يوم بئر معنا قال بالدم هكذا فرضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة روى البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن معمر عن تمامه وروى الواقدي أن عامر بن فهيرا قال فأسلم قاتله في الحال وحين أسر خبيب بن علي وقدم للقتل أنشت ولست أبالي حين أقتلوا مسلما على اي شق كان لله مصرعي. وذلك في ذات الاله وان يشأ يبارك على اوصال شلو ممزعي. ترى هذا في صحيح البخاري. والاحاديث في هذا كثيرا. والحكايات عن الافطال لا تمل. وما عقمت الامهات عن كونها تنجب امثالها ولا شجعان. والاسماء الجهادية الباردة في عصرنا تتسابق الى ذاكرتي. هذا القائد عز الله عزام. وجميل الرحمن وانور شعبان ويحيى عياش رحمهم الله. والقائد سامرة ويلم المعروف بخطاب. وقد رزئت الامة قبل شهر بمقتله مسمومة. عن عمر لا يزيد على ثلاثة وثلاثين عاما. فقد كان مولده عام 1390 وقد التحق بالمجاهدين الأفغان عن عمر لا تجاوز الثامنة عشرة ولم يزل في سحات الوغى حتى قاد جيوش الإسلام في معارك الشيشان وأوقع في الأعداء خسائر كثيرة وقد كان يبحث عن الشهادة ويخشى أن يموت في غير يرضي الجهاد فبلغه الله منيته، ونؤمن بأن غياب هذا القائد الشجاع او غيره من المجاهدين الابطال لن يوهن المجاهدين او يفت من عضدهم فاذا مات بطل فجاع كخطاب رحمه الله فان في الامة افطالا اخرين واوفياء لهذا الدين فان هذه الامة المرحومة معطاء فلد الرجال الصالحين ولا امة المتقين والعلماء الصادقين والقادة المخلصين اذا مات فينا سيد قام سيد أقول بما قال الكرام فعولوا والذي يصنع الرجال ويغرس فيهم القوة والشجاعة هي العقيدة والثبات على المبدأ نسأل الله تعالى ان ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز اولياءه ويذل اعداءه اللهم ان الارض ارضه والسماء سماؤك والبحر بحرك اللهم ما كان لليهود الغاصبين والنصارى المعتدين من قوة في السماء فاسقطها وما كان له من قوة في الأرض فدمرها وما كان له من قوة في البحر فأغرقها والحمد لله رب العالمين.